بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفة فالزجرات زجرا فالتاليات ذكراء إن إلهكم لا واحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق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 سيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرفعين كأنهن بيض مكنون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 قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم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 أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم صلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لاأكلون منها فما لئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوب من حميم ثم إن مرجعهم إلى الجحيم إنهم الفوأب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 إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين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 فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال أنا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله الله خلقكم وما تعملون قالوا بنو له بنيانا فألقوه في الجحيم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 فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَيُّهَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ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 وذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وَإِنَّ إِلَيَّ يَصْلُ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ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 بحين وبالليل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 فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون فلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتو بكتابكم إياكم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة سببا ولقد علمت جنة إنهم لا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 وَإِنَّ لَنَحْنُ الصَّافِّينَ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 يَصْرُرُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ